ستة. استمع إلى الكلمات واعدها، ثم اكتبها حسب المسموع في الجدول الآتي، كما في المثال. جنة، أمة قهوة، فرشاة. فتاة اغنية صحة نهاية زكاة بقرة